بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاستقوا الله وأطلحوا ذات بينكم وأطلحوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون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 كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يتاقون إلى الموت وهم يعظون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 إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِجِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِطَمْئِنَّةَ نَفْسِكُمْ بِهِ ۗ وَمَن يَخْشَ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ إذ يغشيكم معاة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذبت به الأخدام إذ يرحي ربك إلى الملائكة أني معكم فذبتوا الذين آمنوا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 لا لكم فذوقوه وأن لكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين تغروا فلا تولوهم الأجبار ومن يولهم يوم إذن دهره إلا متحرخا لفتال أو متحيذا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضبهم من الله ومأواه جهنم وبئس المطير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم لا لكم وأن الله مؤمن كيد الكافرين إن تستسعوا فقد جاءكم الفتح وإياكم له فهو خير لكم وإياكم عودوا عودوا أنتكم شيئاً ونوكذرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أعطوا الله رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إِنَّ شَرَّ الزَّوَابْتُ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ لَا يَعْفِنُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَسَوًا لَوَهُمْ مُهْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا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 واذكروا إذ أنتم قليل متبعفون في الأرض تخافون أن يتخطغتم فآواكم النات فآواكم وأيدكم بنصره ورجقكم من الصيبات معا لكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أن آلاتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أدر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن كتقوا الله يجعل لكم فرطانا ويكفر عنكم شيئاتكم ويغفر لكم والله الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْلِبَهُمْ وَمَا تَفِيهمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعْلِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَنْ يُعْلِبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَقُدُّونَ عَنِ الْمَسْكُورِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَ إِلَّا أُولِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وما كان خلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فلوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حشرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاترون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ساله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 نعم المولى ونعم النصير واعلموا أننا غيمتم من شيء فأن لله قوته وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين والمساكين وذن السبيل إن كنتم آمنون بالله وما أنزلنا على أرضنا يوم الفرقان وما أنزلنا على أرضنا يوم الفرقان يوم الفرقان والله على كل شيء قدير إذ آتم بالعجوة الدنيا وهم بالعجوة القصوى والركب أسل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مسعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنْ يُرِيدْهُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ رَادَهُ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَاهَزْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لأن لكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشلوا وتذهب إليكم واثبروا إن الله مهى الصادرين ولا تكونوا كالذين خادوا من بيارهم بطرا ورئاء الناس ويطدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطه وإن جين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاء لكم تَرْمَى مَا كَمَا أَسْلِكَ أَسَانِكَ عَلَى حَضْرِي نَتَفَعُ عَلَى أَضْهِي وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي آمَنْتُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي آمَنْتُ بِأَخَافُ اللَّهَ وَأَنَا أَجْدِيدُ اللِّقَاءَ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيم حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين تفروا الملائكة ويضربون وجوههم وأجبارهم ويوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغلام للعبيد فجأد آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخلهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك ان الله لم يقم غيرا نعمه انعمها علا قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم انفسهم حتى يغيروا ما باءوا انفسهم الله سميع عليم كذا آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فاهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظاهيم إن شر الدوام انَّ رِجَالًا حَصَمَنُهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَذَّكَّرُونَ فَإِنْ نَكَثْتُم بِأَيْمَانِكُمْ فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ مَرْجِعُهُمْ فَلَا تُخْزُونَهُمْ وَأَنَا لَسْتُ بِخَزَّانًا لَّهُمْ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ سبقوا إنهم لا يعجزون وأكثرهم سلطات قوتهم ومن يبقي خير ترهبون بعدو الله ترهبون بعدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولا تنفقوا من شيء في سبيل الله وقف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يؤدعوك فإن حزك الله هُوَ الَّذِي غَيَّرَ كَثِيرًا بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنزَلَ سَكَاءَ السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَسِبُوا أَنَّ اللَّهَ ومن تبعك من المؤمنين يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم حشرون صادرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفضلون الآن خصص الله عنكم علم ان فيكم باسا فايكم منكم لاتو صابره يغلب مائتين وان يكن منكم الف يغلب المائتين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفتن في الأرض تريدون عرم الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذكم عذاب عظيم فقلوا مما غلمتم حمالا طيبا وَا سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّعَامِيكَ أَيْدِيَكُمْ الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤسكم خيرا يؤسكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم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 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نتاق والله بما تعملون بخير والذين سفروا بعضهم أولياء <مع> إنا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونقروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة وإزق كريم